وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَ أَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ودعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم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 وازواج امهاتهم والاولال ارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا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 ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون, الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا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 لكم ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عوره وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا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 قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا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 وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْهُمْ صَيَاصِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا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 يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا الدنيا وزينتها فتعالينا أمد تكن وانا سَرَاحًا جَمِيلًا سراحا جميلا وان اللَّهَ وَرَسُولَهُ الله ورسوله والدار الاخره فان الله أعد للمحسنات فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما يا نساء النبي من يات منكن بفاحشه مبينه يضاعف, يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتون فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا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 والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله, كثيرا والذاكرات يعد الله لهم مغفرة وأجر عظيما وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِيْنًا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ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 ثُمَّ مَا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ هَلَكَ لِكَي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ لِكَي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَاءَ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وطرا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ نَفْعُو مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرْجٍ فِي مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّة اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا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 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى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 ففاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنه ان وهبت نفسها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 تقرئين وَلَا يَحْزَنُونَ وَيَرْضَئِنَ وَيَرْضَئِنَ بِمَا أَتَيْتَهُنَّ كُلُّ غُنْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا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 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بيوت النَّبِيِّ إلا أن يؤذن لكم. إلا أن يؤذن أذن لكم إلى ولكن إذا دعيتم فدخلوا طعمتم فانتشروا ولا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 ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه ولا أن تنكحوا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 لا جناح عليهن في آباءن ولا أبناءن ولا ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن واتقينا الله ان الله كان على كل شيء شهيدا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 يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إننا أطعنا أسادتنا وكبرانا فأضلون السبيل ربنا آتِهِمْ ضعفين من العذاب والعنم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرعه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا